ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فإذا نقرفنا قور فذلك يومئذ يوم العسير على الكافرين غير يسير لردني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم 116. وبنين شهودا 117. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 110. سأرهقه صعودا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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعب المسكين وكنا نخوض مع الخائضين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 فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة